إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه محل عز وجل وبس منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقم الله كان عليكم رفير. يا, يا أيها الذين آمن تقوا الله وقولوا وقو سديد. سديد. قولا سديدا اما بعد اعتذر على التأخير انا متعب بعض الشيء فسامحوني بلغنا الى قوله فعلا الذين امكناهم في الارض عياكم الله وبياكم جميعا الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة الله أود الفراج على وصفا لمن يمكن في الأرض وهذا الوصف وصف مقيم والمعنى أنه إن لم يكن على أهليك هذا الوصف لا يمكن بحال من أحوالك فلا يتعب نفسه المرء ويقول لما لم نمكن وليراجع نفسه في هذه الصفات هل الله رزقه ما به الصفات أم لا هل وفر فيهم هذه الصفات أم لا جزاك الله الكريم فقال الذين إما اكناهم في الأرض ماذا يفعلون إما اكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف فنهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور إذن عندنا هنا أكثر من صفة وصفة الله جلال فعلا بالذين يمكننا في الأرض والتمكين في الأرض من الله جلال فعلا إذن الأرض أرض الله والملك ملك الله والله يؤتي ملكه من يشاء والله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه كما قال الله جلال فعلا بين الناس وقال الله جل فعلا عن قوم الموسى قال ونريد أن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم من وارثين في الأرض من الله جل فعلا وسيلة إلى التمكين في الأرض هو أن تتوفى فيهم هذه الصفات لا بد أن تكون مهيئة تهيئة تام <تصفيق> لحتى تمكن في الأرض وإن كان الذين إمكناهم ومن اعظم أسس التوحيد إقامة الصلاة لرب العالمين سبحان الله سبحانه وجل في علاه ولذلك كان من أهم مهام ولاة الأمور صلاح الدين استقامة الدين وصلاح الدنيا واستقامة الدين لا تكون إلا الآن استقامة الدين لا تكون استقامة الدين لا تكون إلا إلا بإقامة الصلاة هذه الشعيرة العظيمة من شعير اللاجة للفعلاء الركم الركيم هذا الدين قال الذين إمكنها في الأرض أقاموا الصلاة وإقامة الصلاة ترك إقامتها والحث عليها والعقوبة على منعها الذين إمكنها في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وهنا عaben tighten up وأن الزكاة قيرنا صلاة في كتاب الله Law وهذا الذي قاله ابو بكر رضي الله انرضاه وقال معباس رضي الله عنه وارضاه وابو بكر عند المناظره بينه وبين عمر بن رضي الله عنه وارضاه قال والذي نفسي بيدي لا اقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة لا اقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة ان لاقينها في كتاب الله جل في علا والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقاً او عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلتهم عليه ثم أقول طيب ما وجه العلاقة بين الصلاة وبين الزكاة ما واجه الشبه للإلحاق بين الصلاة وبين الزكاة ما العلا الجامعة بينهما ليستجيز أبو بكر رضي الله عنه وارضاء الإلحاق نعم الله عليكم السلام وبركاته نعم ممتاز نعم إذا كانت الصلاة حق البدن فالذكاة حق حق المال نعم وهذا الذي قال أبو ذكي السبيق رضي الله عن وجه الإلحاق بينهما الذين إمكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إبعا إذن صفات أربعة الصفات الأولى هي إقامة الصلاة وهي إقامة الدين وإقامة الدين بإقامة الصلاة وإتاء الزكاه لان الزكاه حق المال قالوا امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والأمر بمعروف ونهي عن المنكر هو قام هذا الدين الامر بمعروف ونهي عن المنكر هذا الدين الغضب واللعنه نزلت على بني اسرائيل بتقاعهم من الأمر ونهي عن المنكر قال الله تعالى كانوا يتنا كانوا لا يتناهون عن منكر ان يفعلوا لسما كانوا يفعلون وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن غضب الله نزل عليه أنه يمر كان يمر الرجل على أخيه فينكر عليه ما هو فيه ثم تراه يؤكله ويشاربه بعد ذلك قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتابة نذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخودوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إذن هنا النسلية جاءت بالسكوت ولذلك قال النسلم يتأمر عليكم أمراء تعرفون وتنكرون قال النسلم في ضمن الحديث في حيثيات الحديث قال فمن انكر فقد سلم ومن كره فقد برئ إلا من راضي وثابع إلا من راضي وثابع قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلغيروا بيده فمن لم يستطع برسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان تعلمون بأن, بأن الله دل فعلا أنكر على أصحاب السبت وبين الله دل فعلا هلكتهم ثم ذكر منهم طائب ثلاثة طائفة وقعت وتوغلت في هذا المنكر وطائفة أنكرت فهذه التي التي سلمت وطائفة سكتت سكت عنها القرآن وهي إلى العقوبة أقرب منها إلى العصر الذين, الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور يعني الأمر كله يرجع إلى الله للشعلات ثوابا وعقابا قال والله والله عاقبه الامور اي مرجعها لان كل شيء راجع اليه فهو الاخر سبحانه جل وعلا فكل ملك زائل الا ملك لاله جل وعلا وكل حي فان الا الله جل في علا وهو الاول وهو الاخر سبحانه وهو على كل شيء قدير قال ولله عاقبه الامور ولله عاقبه الامور فيها بشارة ونذاره ولله عاقبه الأمور فيها بشارة ونذاره ولله عاقبه فيها بشاره ونذاره كيف ذلك من فيها فاجا مش فاهمش عين من فيها بالوريد نعم نعم فيها بشاره المحسن وفيها نذاره للمسيء ما دام الامر راجع الى الله جل وعلا فستحاسبون على كل صغير وكبير ودقيق وجليل فمن احسن عاقبته الحسنى ومن أساء عاقبته السوء قال الله تعالى نعم الجزاء من جنس العام الممتاز قال الله جل شعلا وإي يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعيد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوت وأصحاب مدينا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكي قال وإي يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعيد وثمود ويكذبوك تسلية للنفس السلام أن هذا كان يضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ضررا بالغا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى جدا من تذيبهم له مع أنهم كانوا يقرون بأنهم الصادق الأمين ويرجعون عليه في كل ضغيخ وجديد قال الله جل في علا واصفا ذلك قال بأبي هو أو أمي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى قد نعلمه إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فتسلية للنبي الأمين قال وإي يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمو هكذا الطريق الطريق وعن جدا ومن ظن أنه يسلك هذا الطريق فتكون له السلام التامة والبراء التامة والسعادة دون الهم والغم والبلايا والرزايا يكون مغبونا طريق الله جل فعلا طريق فيه ما فيه من الصعوبة والوعورة والله ييثرها على من يسرها الله عليه والله جل فعلا يصطفي من خلقي من يشاء يجعلهم جنودا في هذه الطرق الوعرة لأن النصرة لا تكون إلا إذا بدل المرء الجهد واستبرغ الوسط وباع الغالي والسميم ألا, جي... ألا, إن... ألا إن سرعة الله غالية ألا إن سرعة الله الجنة قال تعالى وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُوتٍ بكث نوح عليه السلام في قومه 900 ألف ثنى إلى 50 عاما ومع ذلك لم يؤمن إلا قليل إذن قال الرجل على أن الله أوحى إليه أنه لا يؤمن قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بمكان يفعلون ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثموت وقوم إبراهيم وقوم لوت كلهم كذبوا كذبوا الرسل كما قال الله جعله كذبوا الرسل فحق وعيد والإشارة العقدية في هذا الباب أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل قال الله تعالى وأصحاب مدينة وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيس بعدما عدد الله تعالى الأقوام الذين كذبوا الرسل رسولهم والذين طغوا وبغوا وتكبروا كيف كان الله له بالمشاط قال الله تعالى ثم أخذتهم يعني أخذتهم بالعذاب لكنه أمل لهم وفي الإملاء حكم عظيمة في الإملاء إمهال في الإملاء إمهال والإمهال فيه في الوازع في القلب على التوبة والاوبه وسرعه الفائقه وإلا والا فستكون الحجه قد قد انقطعت وفي الامهال ايضا عبره وفي الامهال اختبار لا للمؤمنين اهل الايمان صحيحه من عظيمه في امهال الكافرين انت ترى الكافرة تراه يعلو بالمال وبالسلطان وبالجاه وترى حوله الحرس وحوله الجيوش الجرارة وترى كلمته مسموع عند الجميع بلاء يكون هذا بلاء على عباد الله جل في علاه لأن المؤمن ان راى ان يرى ذلك يراه ذلا ما يراه عزا يراه ضعفا ما يراه قوه يراه فراغا ما ما يراه ملكا يعلم ان العز العز كل العز في الله جل في علاه العز كل العز في الانتماء إلى الى حزب الله جل في علاه وان العز كل العزه في الانضواء تحت رايه انسلم ذلا لله جل في كما قال ابو الخطاب مدوئه قال قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فلو بتغينا العزة في غيره أذلنا الله والملك الحقيقة والملك الباقي لا الفاني وهذا لا يكون إلا في الأخرة عددت لعبادي الصالحين ملعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال فأمليتوا أمهلتهم فأمليتوا للكافرين ثم أخذتهم والعجب كل العجب من هؤلاء القوم الذين يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون لأن الإملاء أيضا إمهال في استدراج تعجب كما قال سعيد بن جبيب الحجاد بن يوسف فقال ألا تعجب من حلم الله عليك فالله دعاله لو حكم في عباده سبحانه وتعالى فالله حليم لا يعجل بالعقوبة ولا حكم في ذلك فأمليت للكافرين ثم أخذتهم بالعذاب فكيف كان نكيس والمعنى كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التجذيب بالإهلاك فإني أنكرت عليهم إنكارا بالغا فقول الله فكيف كان نكير هذا استفهام إخراري هذا استفهام إخراري فكيف كان نكير استفهام معناه التقرير ثم قال الله جلال فعلاء فكأي من قرية أهلفناها وهي ظالمة إذن الواق هو نواق الحال يعني حاجة كونها ظالمة لأن الله ليس بظلام من العبيد كما قال الله تعالى أن الله لا من الناس شيئا إن الله لا يظلم وإثقال ضره فكأي من قرية أهلكناها وهي ظلمة يعني ما أهلكناها إلا لأنها ظلمة ولذلك قال علماؤنا أعظموا وأعجلوا العقوبات عقوبات البغي والظلم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشي فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خوية على عروشها أين, أين, أين البنايت أين الملك أين الجه أين السلطان أين المال أين الوجاه كل ذلك صار كثيبا مهيلا فهي خاوية على عروشها قال وبئر معطلة قرى ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وبئر معطلة وهو ورشع النافع بغير هم وبئر معطلة والمعنى كم وكم كم وكم من, من الآبار التي عطلت بعدما نزل عليهم العذاب لأنها مطوقة من السباع ومن الناس ومن غير هؤلاء وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد قيل قصر مجصص كما قال ابن عباس وقيل مشيب وحقنا قصر مزين مجصص فيما فيه من الدنيا وزخف الدنيا وخزرفة الدنيا وبهرج الدنيا وقيل مشيد طويل لا ينافي يكون جميلا قشيبا فيما فيه من الاحجار وايضا يكون طويلا فاهلك الله كل هذا بعقوبة واحدة يبقى لي مسألة فقهية ممكن ان تنتزع من قول الله للعلى فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فيا خوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد هناك مسألة بقية هنا يمكن أن تعقى بهذه ما هي والله مسألة من الأهمية بالمكان قد يكون في انتزاعها صعوبة لكن انظر الى اخواننا الامال عليكم السلام وبركاته. حيه هلا واهلا سهلا بماليزيا بأسرية ما هي المسألة انتظر الجباز. الإجابة الأولى نعم مياه الأبار على نعم لكن من أين تنتزع أن مياه الأبار على التهارة من قوله وبيع لمعصراته وقصر المشيط من أين تنتزع يا لسه هي المسألة لكن من أين تنتزع هذه مسألة جيدة أيضا جيد عيما أم أهلك الله تعالى فلا يمكن تعملها ما تركت الاجابه كامله يا خلاص المجد بالنقص في وهي ظالمه فهو التقدير ممتاز لكنني لا اقوله بالمجاز لا اقوله بالمجاز أنا, انا لا اقول بالمجاز وبشر مغطين ايضا اتى بعد المساله وهي مساله المياه مياه القبار على الطهار العملاء ممتاز من أين تنتزع سألته؟ كيف ينبقرب وضعها كيف؟ أنا بتكلم على الآيات والسياق التي تدوز بذلك عمتها مسألة أنها منها الأبار على الطارئ جيد جدا لك أن آية انتزع طيب أنا ما أبينه في المسألة في الثلاثة أريدها من آية انتزع فانتزعها نفس انتزع هذه المسألة وهي إتلاف المال لا يصح. إتلاف المالي التعزيل بالمال التعزيل بالمالي لا صح يعني بإتلافه هي تمتزع ب... ب... ب... ب... ب... ب... بالإنكار في السياق على أنها معطلة وبإرم معطلة مقصر المشيد طيب الفائد مستمتع ممتازة شيخ عبدالعزيز ماذا الجمال هذه رواع البيان ماذا نفعل معك مبدئها كنقبلها ممتاز يا شباب عزيز ممتاز. جيد الفوائد المستنبطه إذا أراد الله شيئا هيئة له أسبابه المسببات منوطة بالأسباب السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير من عظيم من عظيم المكر بالكافرين استدراجهم السيد الاخيره الله جل فعلا لا يظلم الناس شيئا نعم لو في اشياء تفضلوا وانا ادخل الله على الفقه جزاكم الله خيرا